بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات سلاس ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون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 وإنشئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قوله نعمة منه نشي نسي ما كان أدعو إليه من قبل وجعل لله أنزادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ مِّنَ الَّذِينَ فَصَابِرُونَ اجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُل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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشعة فبشر عباد الذين يستطيعون يجتمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة الوذاب أفأن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 لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصفر ثم يهيج فتراه مصفر ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ الرَّبِّ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم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 لو كانوا يألمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون وَرَفَعَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاتِسٌ وَرَجُلٌ سَلَمَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتٌ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق فيه أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجذيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يقديه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم استخذوا من دون الله شفاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْتَخَفَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ أُولَئِكَ لَهُمْ مَفَازٌ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعه ومثله معه لاستدوا به من سوء إلا عذاب يوم القيامة.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 فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة مما قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْلَنَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصْرَافَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ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 أختيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن 114. أعلم الله هداني لكنت من المستقين 115. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين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 أليس في جهنم مكوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء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 114. ويعبد أيها الجاهلون 115. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 116. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 ومن في السماعات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وغضع الكتاب وجيء بالنسبة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 117. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم ستكم رسلا منكم يلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن الحق كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئتمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ذمعا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبت سلام عليكم طبت فدخلوها خالدين.